اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواه وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي شيء نكر خش عن أبطار يخرجون من الأجداد يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الدار يقول كافعون ماذا يوم العسر كذبت قبلهم القوم يجس فكذبو عبدنا فكذبو عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدع ربه أني مغلوب فلتصل ففتحنا أبواب السماء بما وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أهل قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جباء لمن كان كفر ولقد سرتناها آية فهل من مذكر فكيف كان عذابا ولقد يسألنا القرآن للذكى فهم مُدَشِّر كذبت عدو فكيف كان عذابي وندر إن أرسلنا عليهم ريح صفراء إيحان صفراء في يوم نهش مستمر تزعم تكأنهم أعجاز نخل مُقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يذرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذب الثمود من نذر فقالوا أبشرا منا واحدا متبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذب نشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة كثمة لهم ترتقبهم والصبر ونبقئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعطر فكيف كان عذابي وندر إنا صيحة واحدة, واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يذكرنا القرآن بالذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصدا إلا لنوط نجيناهم بسحر نعمة من عند كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيطه فطمثنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقل فذوقوا ع وندر ولقد يسرنا القرآن للذكر فمن من مدكر ولقد جاء لفرعان الندر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخب عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أملك براء أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتقر سيهزم الجن ويولون الزبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجلمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ستقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فمن من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر المتقين في جنات ونهر في مقعد طبق عند مقتدر